يا من يرى يا من يرى يا من يرى مكتل بعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهي الأليل يا من يرى ويرى مناق عروقها في نحرها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي يا من يرى, يا من يرى, يا من يرى يا من تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني Zmianiło woli. Ya man yara, ya man yara. w كان مني في الزمان الأول يا من يرى ويراه سطول غيث الجنين ببطنها, ببطنها في ظلمة الأحشى بغير تمقره يا من يرى كان الوطء من أقدامها, أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجلين يا من يرى ويرى أصول قبل الجنين ببطنها ما تلحم من ويرى مكان الوطري من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعذرين ويرى ويسمع حسها ودونها. في قاع بحر مظلم متهول امن علي بتوبه تمحو بها ما كان مني في الزمان الاول Wszelkie prawa